شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم هل تاعل الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان فَجَعَلْنَا مَشَاجَّ النَّبَتِ فجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ ذَيْنَهُ السَّبِيلَ إِنَّ مَا شَاكِرًا وَإِنَّ مَا كَفُورًا إما فِيرِينَ السَّلَاسِلَ وَأَغْلَالَهُمْ وَسَعِيرًا إِنَّ الْبَرَرَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا ۖ يوفون في النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبهم نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ويسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا انغلى الشرذالك اليوم ولقاهم ولقاهم نظره وسرورا وجزاكم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنات النعيم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 يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَارِرًا قَارِرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولبان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحل وأساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا مِنَ الليل فَاسْجُدْ لَهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طويلا إنها إلَ نَحننُ خَلَقنابُم وَشَدَدَنَا أَصْرَهُم وَإذَا شِد بَذَّم أَنْثَلَهُ تَمَدلَ إِ غَذ تَكِيرَ تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء أمتي والظالمين أعد لهم عذابًا أليمًا